عليك انهل مدى معنا يا والينا عليك انهل يا والينا زي للعباء يا باللمجاء زي للعباء باللمجان سيدي اليوم نشكي لك لحوان اصبحت الناس كلها قيل وقال تركت الاصلاح والفتن من وراء عز احسان قالوا عنا ضار كلها علوم بيها معلوم سيدي بيك انت يا وانينا سيدي بيك انت يا والينا علّموا لأولاد يحملون أحقاد عليك انهي يا زي للاعبا يا باللمجا زي للاعبا يا باللمجا ما علينا لوم اي وحق جداد الكل يقول اليوم زنديب زنديب ومن يجم حرام ينقلب ضدك وعن فعل كل خير مقصدة يردك من الأجر محروم ما وعى من النور ما دربيك انت خيلنا يا والينا ما دربيك انت فانا يا والينا كل سنه تعود نبذل جهود Siy Vertu But kilowatria Siy Vertu Mi ya bezdaengine?ед. инq w booste ya by자가 unserer يا باللمجا احنا بالنيه على العهد باجين وبشعار الدين احنا ملتزمين ابد رب جدك وحسين للابد مولاي عالدرب ماشي هذا ملزوم علينا محتوم بالحشر تخلف علينا يا والينا بالحشر تخلف علينا يا والينا نروحنا نجود نطلب الزوج عليك انهل مدى Yeah.